Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa muntabian bi ihsanan ila dinin sallama musliman kathiran wa ba'd. Nusma'u. Qala Rabbana ta'ala: "Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khayri nabiyyin ursila." وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده بسم الله وحمد والسلام على رسول الله على آله وصحبه الله أما بعد ابدا بالحمد مصليا على محمد خير نبي ارسل قديم اقسام الحديث عده كل واحد اتى وحده ابدا بالحمد مصليا على محمد خير نبي ارسل وذين حساب الحديث عده وكل واحد اتى وحده قال رضي الله بسم الله فبدا بالحمد مصليا على محمد خير نبي ارسل ودين نقسال الحديث عده وكل واحد اتى وحده قول الناظم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل هذا ثابت في المنظومه أو لا نعم قوله ابدا بالحمد البداءه هنا من اي نوع البداءه ما تقول بالحمد ما هو الحمد مصليا ما معنى الصلاه الصلاه قال ابو علي هيثناء الله الله على عبده في الملئ الان اما ان كانت من الذات فهيثناء الاستغفار واما ان كانت من العبد فهي دعاء مصليا على محمد خير نبي صلى الله عليه وسلم كثير المحامد قوله خير نبي دليل وذي من اقسام الحديث عده الاشاره في قوله وذي الاشاره الى اي شيء إذا كانت المقدمة متقدمة على النظم فيكون الإشارة في الذهن وإذا كان قد نظم ثم بعد ذلك أتى بالمقدمة وهذا يحصل كثيرا خاصة في الكتب المنثورة يؤلف الكتاب وبعد أن ينهي الكتاب يكتب المقدمة فيتكون الإشارة هنا إلى شيء حاضر وذي من أقسام الحديث قوله من أقسام الحديث من مراد به؟ أقسام علوم الحديث ما هو الذي دفع إلى هذا التأويل الأصل هذا من نعم لأن التي سيسردها ليست أقسام الحديث إنما هي أقسام علوم الحديث أقسام الحديث. عده وكل واحد اتى وحده وكل واحد اتى وحده لكل واحد من هذه الاقسام قطعه هنا في اعتراض عليه والجواب بابدال نقولا ان هذا حتى يستطيع ان سنت. <تصفيق> اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم في ليلة الأحد السادس والعشرين من شهر سنة ثلاث وثلاثين وأربعينيات قال الشيخ العلامة عمر بن محمد بن فتوح من رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين في منظومة الموصومة المنظومة البيقونية قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرغيه عدل ضابط عن نفله معتابد في ضغطه ونقله يقول النظم رحمه الله تعالى في البيت الثالث أولها الصحيح أولها الضمير عائد إلى أقسام الحديث التي وعد بعدها وحدها وبدأ رحمه الله تعالى بالصحيح لأمور الأمر الأول أنها طريقة المصنفين من أهل العلم في هذا الفن يبدأون بالحديث الصحيح دون غيره فلا يقدمون عليه غيره الأمر الثاني لشرفه على غيره وذلك أن الحديث الصحيح أقوى في الثبوت من غيره إلى قائله وسواء كان القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابع أو من دونه كله يسمى صحيحاً إن ثبت بشروطه الأمر الثالث أنه متفق عليه عند أهل العلم في الاحتجاج به بخلاف الحديث الحسن ففيه خلاف بين أهل العلم الأمر الرابع أن الحديث الصحيح متفق عليه عند أهل الإن في تقسيم الحديث وأنه نوع من أنواع الحديث بخلاف الحسن فبعض أهل الإن لا يقسم الحديث إلا إلى صحيح وضعيف فقط والحسن منهم من يقول أنه اندرج في الصحيح وهذا صنيع جماعة من المتقدمين ومنهم من يقول أنه مندرج تحت الضعيف وهذا صميع كذلك بعض أهل العلم فلهذا وغيره قدم الصحيح على غيره ولهذا صنف أهل العلم في الصحيح استقلالا ولم يصنف في الحسن استقلالا صهيه البخاري صحيح مسلم صهيه ابن خزيمة صهيه ابن حبان وهكذا الكتب المصنف في هذا الباب ذكرت أحاديث الحسان في هذه الكتب وتسميتها بالصحيح إما أن يكون أغلبيا أي الغالب على الأحاديث الصحاح فسمي الكتاب بما يغلب على الأحاديث التي فيه وإما لأن الحسن مندرج في الصحيح <تصفيق> والصحيح ضد السقيم وما فيه علة ومرض وهنا ذكر حده رحمه الله تعالى بقوله أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثل إلى آخره يتبين من هذا التعريف أن المصنف رحمه الله تعالى والناظم ذكر للحديث الصحيح قيودا أو شروطا وهذه الشروط منقسمة إلى قسمين شروط ثبوتية وشروط سلبية أو وجودية وعدمية بمعنى أنه بد من توفر شروط وانتفاء موانع التي يشترط أن توجد اتصال السند وعدالة الراوي وضبطه والشروط التي يجب أن يسلم منها الحديث الصحيح انتفاء الشذود وانتفاء العلة هذا التعريف قريب من التعريف الدقيق وما نريد أن نطيل في التعاريف لكن نشرح ما ذكره النظم رحمه الله تعالى فقال وهو ما اتصل إسناده <تصفيق> هذا الشرط الأول أن يتصل إسناد الحديث الصحيح المتصل ما هو المتصل عند المحدثين هو أن يتحمل الراوي من شيخه بلا واسطة أن يتحمل الراوي من شيخه التحمل له طرق كما سيأتي معنى إن أمد الله في العمر في قراءة كتب أهل هذا الفن والكلام على طرق التحمل وأنها ثمانية بمعنى إما أن يسمع منه وإما أن يجيزه وإما أن يوصي له وإما أن يعطيه كتابا هذه طرق التحمل يكون تحمل بين الراوي وشيخي بدون واسطة ما يكون بينه من قطاع أن يتحمل الراوي من شيخه بلا واسطة تحملاً صحيحاً معتمداً عند المحدثين وبالاتصال أخرج المنقطع بأنواعه الجلي والخفي عندما اشترط الاتصال احترز من الانقطاع والانقطاع منه جلي بمعنى واضح بيّن بمجرد أن ينظر في السند يقال أن هذا منقطع كالمعلق وسيأتي الكلام عليها والمرسل والمنقطع هذه انقطاعها جلي واضح والمعضل وهناك انقطاع غير واضح ويسمى بالخفي كالمدلس والمرسل الخفي هذه لا تتبين إلا لأهل الحذر والحفاظ وأهل الصناعة إما بجمع الطرق وإما بمعرفة طبقات الرواه ومعرفة السماعات ونحو ذلك فإذن غير المتصل ليس بصحيح هذا على سبيل الإجمال هناك تفاصيل أخرى ليس هذا محلها وقوله إسناده إشارة إلى أن المتصل من خصائص الإسناد ليس من خصائص المتن وهو كذلك الخصائص الإسناد والسند هو حكاية طريق المتن تعريفه السند حكاية طريق المتن ومن من يقول سلسلة الرواه الموصلة إلى المتن أو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن والأول أدق الرواه يدخل فيه الرجال والنساء هذا هو السند بأن يكون الراوي قد تحمل من شيخه تحملاً صحيحاً بلا واسطة مثلاً عندنا إسناد يرويه القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إسناد صحيح متصل لأن القاعنبي أخذ من مالك ومالك أخذ من نافع ونافع أخذ من ابن عمر وابن عمر صحابي أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا فيه, اتصال توفر فيه الاتصال بني فلو رواه القاعنبي عن نافع كان منقطعا لو رواه الذي يروي عن القاعنبي مثلا البخاري رواه البخاري عن مالك كان معلقا وسيأتي لا تشغلون أنفسكم ولو رواه نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرسلا ولو رواه القاعنبي عن ابن عمر كان معضلا واضح؟ والمدلس كذلك المدلس كذلك أن يرويه راو يدلس وسيأتي تعريف التدليس ولا يبين سماعه بصيغة تحت من السماع وعدم السماع أو المرسل الخفي هو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل هنا اعترض على المصنف الناظم رحمه الله تعالى على أنه لو بدأ وسرد الشروط الوجودية مع بعضها ثم ثن بالشروط العدمية كان أولى في الترتيب وهذا انتقاد وجيه لكن الضرورة الشعرية قد تلجئ إلى عدم الترتيب فلعل النظم رحمه الله تعالى ألجأته الضرورة أو لم يكن متفطنا لهذا رحمه الله تعالى الاتصال شرط وجودي الشذوذ شرط عدمي بمعنى لا يسمى الحديث صحيحا حتى ينتفي عنه الشذوذ بمعنى لا يكون شاذا وقوله لم ولم يشذ ضبط للمبنى للمجهول مع فتح الذال المشذدة وضبط المبنى للمعلوم لم يشذ وضبط بالسكون مع كونه مبني المجهول وعلى هذا تكون قبله أو فقوله ولم يشذ الشذوذ يقول في اللغة هو الانفراد هو الانفراد عن الغير وأما في اصطلاح المحدثين فأقرب تعريف ما عرفه به الحافظ ابن حاجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر في قوله مخالفة المقبول لمن هو أولى منه لو تأتون بصبورة مرة أخرى يكون أحسن في صبورة من شان نوضح بعض الأشياء مخالفة المقبول لمن هو أولى منه المقبول من يقبل حديثه ومن يقبل حديثه على ضربين من يصح حديثه ومن يحسن حديثه واضح يصح حديثك الذي يقال فيه ثقة ثقة حافظ ثقة متقن حجة إمام وهكذا من هذا الضرب من يحسن حديثه من يقال فيه صدوق لا بأس به ليس به بأس من هذا الضرب مخالفة المقبول أي من يقبل حديثه لمن هو أولى منه أولى منه وصفا أو عددا الوصف كأن يخالف ثقة ثقة حجه أيهما أرفع الثاني أو الأول الثاني هنا من هو أولى منه وصفا أو يخالف الصدوق ثقة أيهما أرفع الثاني فهنا خالف من هو أرفع منه كذلك وصفا أو عددا كأن يخالف الثقة ثقتين أو ثلاث وأحيانا أربع وأحيانا عشر وأحيانا أكثر من ذلك كما في يعني كثير من الأسانيد فيخالف الراوي عددا من الرواه لأن الوهم للواحد أقرب منه للجماعة أقرب منه للجماعة ولهذا لما جاء قال ذو اليدين يا رسول الله أنسيت أم قصرة الصلاة التفت النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه هنا يورث الأمر شك يعني يخبر واحد وفي القوم أبو بكر وعمر كما يقول أبو هريرة وغير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم إلا ذو اليدين فقال أكما يقول ذو اليدين لو قالوا لا ما هو المتوقع أن يقبل روايته أو روايتهم روايتهم لهنأهم أرفع منه وصفا وعددا أولى منه وصفا وعددا فقالوا نعم موافقه فإذا إذا خالف الراوي من هو أولى منه وصفا أو عددا وهذا الراوي ممن يحتج بحديثه انتبه لهذا القيد احترازا من المنكر ممن يحتج بحديثه حكم على روايته بالشذود يحكم على روايته بالشذود و... بد أن تكون هذه الرواية التي رواها هذا الراوي زيادة أما النقصان, أم النقصان لا مثاله يمثل له أهل العلم أن يصل المرسل مثلا جماعة مثلا الإسناد الذي ذكرناه آنفا مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء جماعة عن الإمام مالك ورووه عن مالك عن نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ماذا يسمى؟ مرسل وخالف الجماعة راوه واحد فرواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ماذا يسمى؟ مرفوع مرفوع يسمى مرفوع الآن هذا الراوي الذي خالف الجماعة نمثل مثلا الجماعة رواه ابن واهب والقاعنبي وابن القاسم وإسماعيل ابن أبي أويس وغيرهم رواه بالوجه الأول الذي هو المرسل وخالفهم مثلا ابن الماجشون ورواه عن مالك عن نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح الآن عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم على رواية ابن النماجي شون هذا طبعا من باب التمثيل بالشذود لماذا؟ لأنه زاد زيادة لم يزدها من هو أولى منه وصفا وعددا هم أكثر منه وهم أرفع منه لأنهم لأن في الرواة في الجماعة من هو أثبت الناس في مالك ابن وهب المقرئ والقعنبي واضح؟ فهنا زيادته يحكم عليها بالشذوذ بهذا المثال يتضح أن الشذوذ يكون في السند وقد يكون في المتن قد يكون في المتن بأن يزيد زيادة لا يزيدها غيره تكون هذه الزيادة شاذة تكون هذه الزيادة شاذة وعلى سبيل المثال فيما أذكره زيادة إذا قرأ فأنصطوا إذا قرأ فأنصطوا هي في صحيح مسلم لكنها زيادة شاذة شاذة بها بعض الرواه عن عبد العزيز بن صهيب والظاهر أنه علي بن مسهر فيما أذكر الآن أنه علي بن مسهر وخالف فيها جماعة فذكروا ولم يذكروا هذه الزيادة كذلك صلاة الليل مثنى مثنا الحديث مخرج الصيحي من حديث ابن عمر بهذا اللفظ جاء بعض الرواه وزاد صلاة الليل والنهار زاد إيش لفظ النهار قال العلماء هذه زيادة شاذة لأن الراوي خالف من هو أرفع منه وأولى منه عددا أو وصفا واضح الشاذ هذا ملخص الكلام على الشاذ ما نريد أن نتوسى فيه حتى ما يعني نخرج عن الموضوع ربما يتشتت بالإخوان لأن الدرس يكون على سبيل الاختصار كمقدمة لهذا الفن إسناده ولم يشذ أو يعل أي لا يكون شاذا ولا يكون معلن أو معلنا العلة سبب خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر السلام منه سبب خفي بمعنى ليس بظاهر السبب الظاهر مثل إيش؟ يعني هذا يشير إلى أن العلة على قسمين ظاهرة وخفية قادحة وغير قادحة لأنه قال مع أن سبب خفي يقدح في صحة الحديث السبب الظاهر كرواية الحديث من طريق راوين ضعيف ابن اللهيعة مثلا أكثر الناس يعرف ان ابن اللهيعة ضعيف حتى يعني صغار الطلاب فإذا نظر في السنة قال هذا السنة الضعيف ليش قال فيه ابن اللهيعة رواية المجهول سبب ظاهر أو خفي ظاهر رواية المجهول يعني ظاهر رواية الحديث المنقطع معلق مرسل ظاهر سبب خفي يقدح في الحديث هناك إلا لا تقدح في الحديث كإبدال ثقة بثقة إبدال ثقة بثقة الشيخ التلميء الراوي يروي فيحدث عن شيخ والصحيح أن تسمية هذا الشيخ خطأ إنما هو شيخ آخر لكن نظرنا في هذا الشيخ الذي سماه ونظرنا في الذي سماه غيره فكلهم ثقات فهل يقدح هذا في صحة الحديث؟ لا يقدح يقول العلماء حيثما دار الحديث دار على ثقة سواء هذا أو ذاك فالحديث صحيح كرواية مالك عن بعض شيوخه قال لا. ح... يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى روى عن بعض شيوخه الظاهر عثمان بن مرة أو مرة بن عثمان قلب الإمام مالك وهما راويان كلاهما ثقة, كلاهما ثقة فيقول العلماء هنا هذه العلة لكن لا تقدح في صحة الحديث لا تقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام منه, مع أن الظاهر السلام منه أي الظاهر سلامة الحديث من هذه العلة ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان هذه العله التي تقذف الحديث هي عله خفيه لا يطلع عليها الا اهل الاختصاص ولا يطلع عليها يطلع عليها الا بعد جمع طرق الحديث انت قد تنظر في السند بعض كما يصنع بعض الناس مثلا ياخذ تقريب التهذيب وينظر في كل راي في التقريب ويقول هذا الحديث مسلسل بالثقات فاذا هو حديث صحيح لا اهل العلم يكتفون بهذا إن لم يسعفه الأمر في جمع الطرق قال إسناده الصحيح أو ظاهر إسناده الصحة لا يقول حديث صحيح لأنه الأيو قال الحديث صحيح حتى تجتمع الشروط الخمسة ومنها انتفاء الشذود والإلة ولا يمكن الحكم بانتفاء الشذود والإلة إلا من أهل الصناعة أو إذا جمعت طرق الحديث يجمع طرق الحديث يتبين له أن الحديث ليس فيه شذود ويتبين أن الحديث ليست فيه إلا تقدح, في تقدح في صحته مثلا المرسل الخفي لا يتبين إلا بعد جمع الطرق لأن الراوي يروي عمن فوقه وهو يقول قد أدركه وربما قد سمع منه وربما قد سمع لكن هذا الحديث لم يسمع منه وليس بمدلس أنت قد تنظر تقول هذا قد سمع منه فهذا الحديث صحيح فيأتي ناقد من النقار يقول هذا الحديث بعينه لم يسمعه فلان من فلان هذه علة لا تتبين إلا بعد الرجوع إلى كلام الحفاظ رجوع إلى كتب العلل إلى كتب السماعات إلى كتب التخاريج فإذا هذه علة خفية هذه علة خفية. وهذا و... والعلة لها مبحث خاص ولها كتب خاصة وهو من أصعب فنون علم الحديث علم العلل ولهذا لم يبرز فيه إلا القلة القليلة من المحدثين ما أقول من العلماء بل من المحدثين لم يبرز علم العلل إلا القلة القليلة يحرم سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي وتلميذهم أكثر من برز في هذا الفن نعم هناك غير ممن تقدمهم لكن أكثر من عرف بهذا هذان المحدثان وتلميذهم كيحي بن معين والإمام أحمد بن المديني وابن أبي شيبة وممن جاء بعدهم كالبخاري ومسلم وبرز في هذا الفن الإمام النسائي رحمه الله تعالى والإمام أبو داود والترمذي له نصيب وافر والإمام أبو الحسن الدار رحمه الله تعالى له قدم السبق في هذا ابن أبي حاتم كذلك أبو زرعة وأبو حاتم فقل قليل ممن تضلع في هذا النوع من أنواع علوم الحديث وهو فن مهم جدا لكن هنا نعرض لشيء منه أو يعلم هناك أبحاث أخرى لماذا ذكر الشدود مع أن الشدود نوع من أنواع العيلة ليس هذا موطن الاستطراد فيه ثم قال يرويه عدل ضابط عن مثله أي يروي الحديث الصحيح عدل ضابط هذا شرطان. أولا العدالة من هو العدل العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوار مرؤة ومنهم من يقول من له ملكة العدل هو من له ملكة تحملها على التقوى وملازمة المرؤة هذا تعريف الحافظ في النزهة والأول تعريف ابن الصلاح في المقدمة هناك تعريف أخرى من أتى بالواجبات وترك المحرمات إلى غير ذلك هذا أجمع تعريف المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوار المرؤ قولهم المسلم أخرج الكافر الكافر عادل ليس بعادل لكن هذا الشرط اشتراط الإسلام عند الأداء لا عند التحمل عندنا أداء وعندنا تحمل ما معنى الأداء أن يحدث أن ينشر علمه أن يبذله للناس أن يعلم الآخرين هذا يسمى أداء عندنا تحمل هو الأخذ التتلمذ يعني واضح؟ التتلمذ التتلمذ هل يشترط فيه الإسلام؟ لا يشترط لو جاء كافر وسمع أو فاسق وسمع أو صبي وسمع صح صح ولهذا تحمل بعضه من كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن على الإسلام ثم أداه بعد إسلامه كجبير بن مطعم رضي الله عنه وكأبي سفيان وغيرهم سمعوا حال الكفر ثم أدوا حال الإسلام فإذا الإسلام شرط عند الأداء لا عند التحمل واضح أن يكون مسلما هذا شرط في الأداء لا في التحمل المسلم البالغ. لماذا اشترطوا الاسلام لأن الكافر لا يؤتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن الرواية شرف والكافر معدوم الشرف الشرف بالتقوى والإيمان إن أكرمكم عند الله أتقاكم الشرط الثاني البالغ المسلم البالغ هذا كذلك شرط أداء لو تحمل الصبي حال الصبا صح صح منه وأداه بعد البلوغ كما في صهي البخاري محمود بن الربيع قال عقلت مجهة. مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه من دلو من بئر في بيتنا من دلو وأنا ابن خمس سنين لكن متى أداها؟ بعدما بلغ لماذا اشترط البلوغ؟ يقول العلماء لأن الصبي في حال الصبا عادة لا يحترز المحرمات لا يحترز من الكذب لأنه يرى أنه لا يعاتب ولو أوتب لا يعاتب كعتابه الكبير ولهذا لا يجري عليه قلم التكليف لو حصل منه ما حصل لا يجري عليه لا يصح أن تقام يقام عليه حد ومزال صبيا لم يعقل فربما يحصل من الصغير التجوز وهذا الحاصل فاحترز العلماء من هذا باشتراط البلوغ عند. الأداء عند الأداء وكما يقول علامة المعلم رحمه الله تعالى بحمد الله لا يعلم أنه احتيج إلى صابي في حال الأداء لحديث لا يوجد عند كبير بل إذا وجدت عند الصغير حديثا تجد عنده الكبير أضعاف هذا الحديث في مرتبته ومثله ربما أرفع منه الشرط الثالث المسلم البالغ العاقل أن يكون عاقلاً المجنون هذا الشرط في الأداء والتحمل المجنون يأتي يسمع ما يصح ما يعي ما يعي ما يسمع لا يصح تحمله والمجنون على قسمين عند أهل الإن مجنون مطبق ونجمون متقطع المطبق هذا لا يقبل حديثه لا عند الأداء ولا عند تحمل وأما المتقطع فإن سمع حال إفاقته وأدى حال إفاقته قبل مع بقية الشروط وإلا لم يقبل واضح؟ المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق السالم من أسباب الفسق التي يفسق بها الإنسان أن يرتكب الفسق غير متأول ويؤثم على ارتكابه يكون مردود الحديث وقد نقل الإجماع عليه الإمام بن حبان رحمه الله تعالى في كتابه المجروحين على أنه أجمع العلماء لا يقبل حديث فساق الشهوة لأن الفسق يقسمون على قسمين فساق شهوة فساق شبهة واضح؟ فساق الشهوة ارتكاب الكبائر كشرب الخامر والزينة والسرقة ونحو ذلك فساق الشبهة هم أهل البدع وهذا سيأتي عليه الكلام مستقل في غير هذا المقام لابد أن يكون الراوي سالم من أسباب الفسق سالم من أسباب الفسق وخوارم المرؤة خوارم المرؤة في تعريفها قيل في تعريفها هو من يفعل المباحات مما يزين به ويترك المباحات مما يشان به وقيل في تعريفها هو صيانة نفسه عن الأدناس وترك ما يذم عند الناس وقيل هو ترك ما يذم به عرفا ترك ما يذم به عرفا مسألة خوارم المرؤة مرجعها إلى العرف الذي لا يخالف شرعا لأن مسرة خوار المرؤة تختلف من زمان إلى آخر ومن بلد إلى آخر وهذا يعني له بحث خاص فيه فمثلاً يعني عند بعض الناس مثلا في بعض البلدان هناك أشياء يعدونها من خوار المرؤة أن يمشي مثل رجل حاسي الرأس بين طلبة العلم كثير من الأماكن التي يتواجد فيها طلبة العلم يعدون هذا من خوار المروء الأكل في الأسواق من غير أصحاب الدكاكين ومن غير الغرباء كثير من أهل العلم يعدهم من خوارم المروء وهكذا في أشياء, أخرى. في أشياء أخرى رأينا أشياء بعض الإنسان يستحي من ذكرها المهم مرجعها إلى العرف الذي لا يخالف شرعا وتختلف باختلاف الزمان والمكان خارم المروءة وكان السلف عليهم رحمة الله يحافظون على هذا الأمر قيل للشافعي كيف نلت هذه المرتبة عند الناس قال لو ذم الناس الخبز ما أكلته ولم يعلم أن هناك راويا رد حديثه بخار من خوار مرؤة وسلم في ذلك الراوي هذا الرد نعم وجد أن بعض المحدثين يرد بعض أحاديث الرواه بخوار المرؤة لكن لم يسلم إذا نظرت إلى ترجمة الراوي رأيتها مقبولا عند غيره مثاله قال شعبة قلت للحكم لماذا تركت حديث زاذان قال كان كثير الكلام كان كثير الكلام وترك شعبة حديث راوي رأاه يركض على بردون لأنه ليس من عادة المحدثين أن يركبوا على مثل هذه الحيوانة لأنها من عادة غير المسلمين لكن لم يسلم لشعبه تركه لحديث هذا الراوي أو للحكم تركه لحديث زاذان فالشاهد أن خوار مرؤة جعلت من شروط العدالة لماذا؟ قال العلماء لأن من يتساهل في خوار مرؤة وأعراف الناس يخشى منه أن يتساهل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يبالي بالناس في أعرافهم في عاداتهم عادة يكون صفيق الوجه في الغالب أنه يكون صفيق الوجه ما يبالي هناك مثلا أعراف يعني تعد عند الناس من خوار مرؤة مثلا عند أهل اليمن إذا جلست في مجلس ومددت رجليك عدوا هذا من خوار مرؤة وعدها أمر عظيم وأنك تستهين بالناس وأنك لا تجعل لأحد قدرة وربما نقصت قيمتك عند الناس فمن يصنع مثل هذه الأشياء وتتكرر منه في عدة مواقف وفي عدة أشياء يدل على صفاقة وجهه وعدم مبالاته وعدم المبالاة هذه قد تؤدي به إلى التهاوم في الحديث النبوي فلهذا احترز المحدثون من هذا وجعلوا للعدالة التي تشترط في الراوي ألا يكون من هذا الصنف بل يكون صاحب مرؤة صاحب شهامة إنسان عنده حياة واضح؟ هذا في قوله يرويه عدل ضابط عن مثله نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم عن نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم